الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أود أولا أن أقول أن الإنسانية الجميعا محتاجة لهذه الأمة وهذه الأمة إذا غابت أو فرطت أساءت إلى الإنسانية كلها قبل أن تسيء إلى نفسها لأنها مطالبة بأن تبلغ رسالة الله لعالمين إنما أرسله الله رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والذين يحملون هذه الرسالة لابد أن يعرفوا قدر أنفسهم ولا يغيب عنهم بحال أنهم مسؤولون عن مخاطبة العالم بما يجب أن يقول. وهذه المسؤولية توجب أن يتوحدوا وأن يوحدوا وأن يعرفوا أن ذاك مرتبط بذاك وأذكر فيما أذكر كنت في زيارة للأندلس التي تسمى إسبانيا وكنا ندخل في قصر الحمراء وملئ القصر أنا ألبس هذا الزي. سمعت التصوت شاب من أبناء المسلمين وأغلب الظن أنه شامي يصر يا شيخنا أدركت أنه يريد مخاطبتي فقال كلمة لا إساها انظر ما فعله الآباء لخلناها مسلمين موحدين وخرجنا منها عربا متفرقين لو أردت تفضم هذه الكلمة في الجمال المسؤول ونحن الذين نؤمر وننهى في كتاب الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فلا تظن أن مثل هذا يعفى أحد منا على الإطلاق من المسؤولية عنه بين يدي الله من حاكم أو محكوم من رجل أو مرأة لأن هذا الدين ختمت به رسالات وعرفت به رسالات الأنبياء جميعا، كما جاءت من عند الله والقرآن عندما نقرأ القرآن نرى أنفسنا على معرفة كاملة برسل الله وما جاءوا به ويضمع رسالة الرسل جميعا ما أشرت إليه التوحيد آية في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تك رسالة رسول جميعا وتعالى حتى ونحن في زمن يحاول الناس ان يحاور بعضهم بعضا واتمنى ان يكون الحوار منشأ ارضاء الله والدافع اليه تبليغ رسالة الله ولا يكون الدافع اليه حوار وحوار تعال مع نرى القرآن وهو يطغبنا بالحوار بعد أن نحاور غيرنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أخذ بلك الأنفذ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون عندما نقول للعالم اشهدوا أو شاهدوا لا يليف أن ترى أمة خيمانة مفرطة مختلفة كيف نشهدهم ونقول اشهدوا بأن مسلمون ونحن على حال لا يسر أحدا من المسلمين أنا في جاية الآية نقرأها فنرى أصول جاء بها الرسل جميعا أن لا نعب لا إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وتختم الآية بما يفيد أنه لا بد لهذه الأمة من الأمة تكون حاطمة مشكودة معترض بقدرها وقيمتها جميل معالي الشيخ لندخل الى الواقع قليلا بعد هذه المقدمة الجميلة وبعض اتفاق الرسل على وحدانية الله عز وجل وشحذ الهمم من الأمة. لكن فضيلة الشيخ ما تقولونه وانتم ايها المشايخ في واد والأمة في وادي وما تقولونه لا شك انه يدخل الى قلوب الناس والناس يريدون هذا ولكنهم لم يطالوه وأعتقد بأنهم أيضا لن يطالوه فكيف يمكن الجمع بين ما تقولون والواقع لنكون على الأقل على شواطئ الوديان دعنا نشير إلى بعض الأشياء لنصل إلى الإجابة عما طلب أي لو أننا تدبرنا ورأينا حال الناس لا عرفنا ما يشغلهم. وماذاك؟ أنا أذكر هذا الحديث ويدلك على ماذا؟ والحديث رواه شوبان. والحديث رواه الترمذي بسنن حسن. قال لما نزلت ولذين اتنزون الذهب والفضة قد كنا مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم في سفر فقال بعض أصحابه يا رسول الله أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي مال خير فنتخذه الذهب والفضة اجل فيها والذين يكنزونا الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعد بنا ليم هم عايزين تعلمنا ايه لنتخذه يكون هو ده اسمع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وانا واسق إن مئات الاسئلة في رؤوس ابنائنا واخواننا والعالم هل اجاب الرسول عنهم اجابة ولا اخدهم بعيد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل عن افضل ما يتخذونه ماذا الذهب والفضل نعم الفضة. قال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانها أنا لما تسألني أجاب أقولك أجاب أجاب الإجابة التي تجنبناها وكفاك أن تجلس أمام الناس وهم جلسين أمام البوصة وتشوف منظرهم وهم متلهفين على الأرقام، صحيح، وهو منظر تعس، يرى أحياناً بعض الناس يتخلص من حياتهم الليق الرقم هو شو هو؟ هل نحن هذين أم؟ وأذكرك بما تذكره أنت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يستقبل خراج العراق. ومعه مولى الله اخذ عمر يعد الاب العجز وزكر ربه الحمد لله أما المولى الذي معه قال يا أمير المؤمنين هذا من فضل الله ورحمته جل كذبت فخذ فلك من كلمة كذبت في لغة العرب نعم ولا يقصد الكذب بالمعنى الانهيه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 وأشار للإبل واللي عملين نعده وخلينا أشير للبورصة معاهم وللمليارات معاهم جلوا فضل الله ورحمة القرآن أما هذا مما يدمعون وما يدمعون سماهي الرسول لعاعة شغلنا بها حتى عبدت رضيت بهذا أو كرت جميل عبدت لأن المال أس أثر النفوس وأصبح تفاضلنا به إذن من أسباب الشحناء والفرقة والاختلاف بين الأمة المال التذاحم على الأهواء والشهوات وما تهواه النفس من ماديات الحياة لكن في الأمة فقراء أيضا لا مال لديهم. الفقراء الذين لا مال لهم, لهم ينتظرون فتات من ال يعني <تصفيق> يعني بمعنى بمعنى بمعنى ان الامه لابد تكون متكاملة أنا حسالك عن سؤال جاوبني ببالك انت يعني ترفض تقسم جسدك ترفض ترفض المال مثلا لتتحد ولا يرفض المال نعمه من الله لا لكن لابد ان يرى ان يرى شاكرا لرببه طيب. ولا يكون المال شاكرا لربه إلا إذا وضع في موضعه الذي جعل من أجله ما هو ذلك الموضع؟ جعل من أجل إعلاء كلمة الله وأشباع المحرومين وقضاء ضروراتهم وهو يختلف عن هذا؟ الواقع يختلف يناقض أنا أذكرك بكلمة واحدة طيب. عمر بن الخطاب على منبر المدينة وقف يخطب وكان عادة كما تعلم الخليفة يخطب الجمعة فاخذ يقول للناس اسمعوا واطيعوا قام سلمان وهو قال له لا هنسمع ولا هنطيع قال ماذا يا ابي سليمان قال له ان راك اعطيت نفسك ما انا من تعطى يعطى لنا جميل انت اعطيت كل واحد توب اما انت فخذت حالنا حل تبين قال يا عبد الله كل الموجودين عبد الله ويخصوا ولنا عبد الله هنا يا عبد الله قل يا أمير المؤمنين تكلم عبد الله ابن عمر تكلم عبد الله ابن عمر وقل الله التوب الثاني أنا أعطيت الوجه انظر كيف تحاسب الأم على قطعة قماش على قطعة وأشد نعم أرسل من أرسل إلى البحرين وعاد قال لهم هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يهد لك؟ أين نحن من ذلك كله؟ أقسم بالله نملك ما يغني العالم جميعا وليس المصنين فقط لماذا يطرق للفرد أن يكون معه مليارات لا يدرى ماذا يفعل بها؟ لا يدرى بينما في فقراء يتضورون من الجوع تقول لي دين؟ وإذا رآنا الناس على هذا الوضع وقلنا لهم تعالوا إلى ديننا العظيم ألا يقول لسامحالهم أين عظمته فيكم أين عظمته في وجدكم في تراحمكم في إعانة بعضكم بعضا في إذالة وجع الفقير والمريض طيب كيف نستطيع أن نوصل هذا لمن يملكون المليارات من أجل أن ينظرون إلى فقراء المسلمين سأقول لا يمكن لهذه الأمة أن تحظى بالمكانة التي تنشدها وبالرضا الذي تطلبه من خالقها إلا إذا توحد الجميع حاكم ومحكوم. كيف تتوحد؟ تتوحد الحكام أولاً. ما هي أسس توحيد القوم؟ لك توحيدهم. نعم. ما يلتقوش ويشتبو بعض؟ ما يلتقوش واحد يجواحد يغيب. ما يلتقوش ما فيه اجتماع رأيناهم وجوههم صافعة عن بعض. أنا أقول لهم إما وإما إما أن ترضوا ربكم في صلاتكم وإلا من لم يستطع يذهب إلى بيته أنت لازم تكون حاكم رفاق في. أنا عايزك الحاكم تبثل ديني فإذا مسلت هواك روح اذهب واجعل من يتكلم عني يعرف ربها. تلك هي تلك هي أم الأم المشاكل الشعوب حسرت الاستجامة والحبيت أطير في الكلمة أطير الأمة عندما ترى الشعوب عندما ترى الجد في رؤسائها وجمع الكلمة في أمورها تدعى إلى الجد فتقدم أرواحها ومرت علينا أمور كنت ترى إنسان سمعت مرة في فترة جد رجل يتكلم عندي ولدين في الميدان وعند البيضة 30 جنيه سأقدم 200 جنيه تبرع وأعيش أنهم راتف ميجا ورأينا أمتنا عند الجد تنسى نفسها وأنا أعرف عند الجد لا تقع حد ستنافي الأمن أبدا إنما كل ما نحن فيه سببه فرقة ولاة الأمور وأهواء ولاة الأمور ولا أتهم الجميع بل بقول لهم أنتم مختلفين ليه ليه مختلفين عايزين إيه أنتوا بتمثلوا شعوبكم ولا تمثلوا رضا من من يعاديكم من يريد تنزيق تنزيقكم هل أنت ولدت أمور أم إسلامية ولا ولدت شيء هل ركبتم هواكم أو أطعتم خالقكم كم كان يملك ابن الخطاب كم كان يملك الصديق وابن الخطاب يحكم دولة أكبر دولة في العالم الصديق عند وفاته قال عنده طب جديد قال كفنوني يفقسوا بي هذا وزي هتضيفوه للكفة المتاعي فإن الحي أولى بالجديد من المجد الحي أولى بالجديد من المجد وعن ابن عمر تحدث تحدث تحدث لترى كيف عزت الأمة عين اعتزت بخالقها اعتزت بدينها اعتزت بشرفها رأى مكانتها في الوفاء لكلمة الله التي جاء بها الرسل جميعا هناك أمر بال قبل أن أترك هذه النقطة بالذات أنت تعرف رسل الله جميعا أرسل الغرض واحد ليقوم الناس بالقصد نعم. لقد أرسلنا رسلنا بالبجنة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد العدل كيف حال العدل مش حجروا واش حجرك كيف حال العدل فينا كيف حال القيام بالقصد فينا كيف كيف كيف كيف, كيف؟ مسؤولية من هذا رقم واحد الحكام رقم واحد ولاة الأمور رقم اثنين العلماء اللي انت عايز تتكلم عنهم العلماء ودول إذا تجانسوا وترابطوا. وعز بعضهم بعضا رأيت الأمة متى نراهم نراه تيانسهم؟ أنا مرة أسكر مرة من المرات وأنت لسه غيب عني قلت لك في 24 ساعة استغربت أنا لازلت أقول 24 ساعة لأن الأمر مصرنا جه في أيتين جه جاء بأسلوب القصر الحصر وما النصر إلا من عند الله, عند الله. جميل. عندما نقول نصر الله ننصره في أنفسنا ننصره في أنفسنا م. بحسن الاستجابة لما جاء به خاتم الرسل وجاء معبرا مع رسالات الرسل جميعا عندئذ تجد جمع الكلمة عندئذ تجد إن استصلحت امرأة وليست منا نستجيب لها هو معتصمات لكن تعتقد... وكلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هل العلماء يقفون أمام الحكام ويقولون ما قلت أنت الآن أمامنا؟ بيقاف كيف؟ متى ومن؟ أتكلم؟ تفضل والله. لا لا تفضل تفضل نحن نريد نريد أن نتقدم خطوة إلى الأمام لأن هذا الكلام يعني يبقى جدلي نظري لا يتحرك إذا حركتموه أنتم العلماء ما يمكن أنا قلت لك على الكلمة اللي قالها الشاب وأنا داخل بإمامتي تلك في قصر الحمراء في في الأندلس نعم. اللي هي أسبانيا. نعم أمام العالم جميعا والله العظيم قالها بلا تردد دخلناها مسلمين موحدين وخرجنا منها عربا متفرد بسبب الفرقة والاختلاف والتشاحل بسبب... والابتعاد بات... و... عن الدين تعال الدنيا. أقول لكم ما تزعلش في كنت فضل هل ما تنبت الأرض ملك كنت ولا جعل لنا جميعا فضل اتفضل الأرض خير الارض لنا جميعا, جميعا. هي هي هي؟ هي هي؟ المشاهد لا يفهم المشاهد لا يفهم المشاهد المشاهد تعتقد يفهم هي هي؟ جدا وانا اللي يهمني انه بناتنا فاهمين طيب اتفضل فاهمين, فاهمين طيب. مش طيب. لان اذا قلت يقول له تعلم انا بعتبر نفسي أيوة. في هذا السن اللي بلغنا فيه فوق التمانين من حق ان اقول الكبير والصغير استحي وعب عليك تن... تن... استحي وعب عليك طيب قد نحضر لك كفا غدا طيب. او قبل غد او بعد الغجية فحرام عليكم الاموال المكدسة والمرقية عند الآخرين وشعوبكم تتنظم العجوة حرام وبقولها حرام حرام حرام وكلنا مسؤولون بين إذن الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصد ولا يمكن يقبل واحد انك انت بات شبعان وجرت جائع طيب طيب كيف حالنا كيف يمكن لهم أن يفعلوا ذلك يا أخي بطل بخل ويبطلوا عبادة أنفسهم حجر لك أيه وانت عرفها في أي مكان أنا أقول لك مكانها فإن لم يستجيبوا لك من الضمير للرسول فعلم أن ما يتبعون أهوائهم ومن أضل من من اتبع هواه بغيره لهم من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين حقول حتى قصيرة إحنا نقول العالم تقدم مادي جاوبني عن السؤال ده دون ان تجد اي شيء من ناحيته لماذا اولادنا اذا طلعوا برا يتقدموا واذا جعلوا بلاهم يتاخروا لا اجد اجابه ليه ما تجاوب شيء لان المفترض انت الذي تجيب ليه اذا اتيح لهم عقولنا ليست تضعف من غيرنا نحن ما شاء الله على ذكائنا مستوى غير عادي طيب لماذا لا نكون نحن على مستوى نكون متفوقين فيه لماذا يرى أمرنا أن نحن نطاقئ الرؤوس أمام قوة مستبدة ظالمة باطشة لماذا نرى على هذا الصورة لماذا نعمل على فضيتها ولا نعمل على مرضات من خلقها أنا قرأت لك آية يوما يا أجوى الذين آمنوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه ريحا وجنودا من تروها وكان الله بما تعملون بصيرا من الذي أرسل الريح والجنود الله والله حي لا يموت لماذا نرى دائما نقول لحنا بنتم منتسبين إن كلمتني عن التوحيد أليس من صميم التوحيد أن تتوكل عليه لا على أحد سواه أليس من صميم التوحيد أن ترى الأمة خاشعة أليس في كتابنا إن هذه أماتكم أمة واحدة فلماذا قدمناك يقسمناها أمم مشعوب ومخاصمات إذن, إذن تعتقد يا شيخ أن هناك في الواقع أمة أبعا أننا مجرد نقرأها في القرآن ونقرأها في, الـ في, الـ في الكتب ولا وليس هناك أمة. أمة أين هي هذه الأمة أسباب وجودها وقوتها متوفرة في أيدي المسلمين أين هي الأمة الأمة أسبابها متوفرة أيوه وإذا نحن أخضعنا الأسباب لمن أعطانا حية الأمة بمعنى طاعتك للإله يبدو طاعتك لهواك وبعدين ما تكلمنيش عن الإقليمية أنا الإقليمية اروحي منها كده احترم بيتك وبيت أبوك وبيت اللي جابوك وبيت اللي يعرفوك ولكن اعرف أن بيتك لن يستطيع يعيش بعيدا عن ألفتك مع كل بلاد المسلمين هذه كلمة أقولها لأننا نعرف ما يجري ألفتنا مع بعض وجعلنا كالجسد حيخلينا نعز ولو رآنا العالم على هذا النحو لكانت النتيجة نرى الكف عن الأذى والكف عن النيل منا والكف عن الإساءة لرسولنا والكف عن الشتم في كتاب ربنا ونحن كل ما نعمله كلمات يا حركوا نعم الله لمرضاك الله لأنكم ستسأل عنها أيوة. لما عطانا النعم أعطانا نصد وأنا أكره ما أكره لا يضيق صدري بشيء كما يضيق بالفرقة فضيلة الشيخ أنا منذ نشأته وعرفت نفسي أرى تضخيم للخلافات والفرقة بين المسلمين ولم أرى ما نسبته على الأقل قليلة للألفة والإتلاف بين المسلمين حيوجد لنا حيوجد كيف يمكن أنت مرة قلت له قلت له وسميت لك؟ أيها مسمت لك ولا أحب أن أحرج أحد الآن مسمت لك الله يجمع قرار الجنة أذكر وقتها سممت لك فيصل وعندما أقول فيصل لا أريد أن أناد من من أحد عندما رأيته وأنا, وأنا هنا في أواخر أيامه يبكي يبكي يريد أن يصلي في بيت المقدس يبكي يريد لومة المخطط لنا بينفز إلينا من طريق ناس مننا يغريهم بالقرب منه ويغريهم بالعطاء فينسون أن عزهم وانتصارهم مرتبط بوحدتهم بعضهم ببعض إذا نحن فرطنا في ذلك أعطينا العدو أنا لا أريد أن نعرف أنهم عندهم حساسية من أن أقول لك كذا أو كذا حساسية مغيرة كان يليق بنا ان بيت المقدس يصرخ ولا يجدنا كان يليق بنا ان يكون كان من سمى التفوق نضع نضع ناس ما في تفوقه ونضع الامه كلها في هيه اظن هي مفهومة سبب ايه نقص في الاموال في ايديكم علشان تعملوا مؤسسات علمية تكون فيها على اعلى مستوى نقص أرضكم وصل من جميع رجوعه ولذلك بلوان في أنفسنا والله يقول لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه رأيت بعض الشباب أيام مشت المشت من الرسول الغيرة تقتلهم ويتحيرون ماذا يعملون قلنا الله والله قطعوههم والله كونوا أنتم من يسأل أنفسكم أولاً عن حبكم لرسولكم بطاعته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور رحيم أنا أقول هذا الكلام ونحن نقترب من دقائق أو أيام من شهر أعطانا الله إياه هل يمكن لنا ونحن نقترب من رمضان الذي أنزل فيه القرآن أن نكون على المستوى الذي يحبه الله فينا أم, أم لا زان لكل واحد هواه وإنت عايز تعمل قوميتك في نفسك وبيتك والتالي قوميت إلا مش نفعين مش نفعين جسد واحد أمة واحدة كيان واحد كيف تستطيع أن تري هذه الأمة شبابا وقهولا نساء ورجالا هذه الأمة عارنا هذه الأمة فضيلة الشيخ أم ولات أمورها ولات أمورها فقط لو وعلمائها وأينهم موجودين بينهم مش لجدين طريق لإقامة الحق مش واجدين طريق لإقامة الحق أي والله فاصل قصير ثم نعود بذل الله تعالى أرحب بفضيلة الشيخ في هذا اللقاء فأهلا وسهلا بكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أود هنا أن, أن, أن نستحضر تشبيه الرسول للأمة شبهها بالجسد الواحد هل في إمكانك تقطع إيد تقطع وتقول للإيد دي يخدوها تقضي بها مصلحة تتعفن وحدها تتعفن إذا انفصلت من الجسد هل تستطيع أنت تمزق هذه الأم وتقول كل الكل... ولذلك التعفن الموجود عند الكثيرين سبب التمزق الجسد الواحد لا تأتي أنت وتقول الله أخذ إيده صبره يجيب حاجة مش هيجيب حاجة هيعفن واحنا وصلنا إلى العفن والله العظيم وصلنا إلى العفن بسبب تمزقنا لأن الرسول قال مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد الجسد الواحد ما تقولش فيه عضوة أفصله وتقدر تستعمله الجسد الواحد ما تجيش حتة ببلده تقول احنا كويسين ودخلنا كبير وما لناش مصلحة لا والله العظيم ليك مصلحة وحتتعذب لأنك انت جزء من جسد واحد أمة واحدة أمة رسالة أعيد السؤال الشيخ أين هذه الأمة هذه الأمة معروفة عند الناس جميعا ومجهولة عند المسلمين وإجابة قوية هذه أفضل الشيخ أنا بقولها أنا لك أنا معها شوي شوي مجهولة بانها معروفة عند الناس جميعا ومجهولة عند المسلمين يعني عند الناس جميعا الناس جميعا يعرفون حدودها المكانية ويعرفونها ما أعطها الله ربنا من ثروات لا نظير لها وينظرون إليها إن ممكن استغلالها واستثمارها وإمالتها وزحزحتها الغير أما هي فلا تعرف قدر نفسها من يعرف قدر نفسه يعرف أولًا قدر ربه، وما لم يتحقق فينا أن نحقق أن نقدر ربنا قال عن الذين هم وما قدر الله حق قدره، أليس, أليس أليست الأرض التي نمشي عليها وتحمل بلاوينا ممسوك لمن للشرق ول الغرب؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وَلَإِنْ زَالَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا من أَحْلٍ من بَعْدَهِ ويعطينا الله عز وجل في الكتاب الذي نقرأه آيات وآيات وآيات ترينا عواقب الظالمين واستبدادهم ومع هذا نستبد على بعض نظلم بعض ترينا ترينا عندما تقرأ انت في صفة القصص إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين خد فجا الله ونريد والإرادة دي ستأتي الإرادة ما توقفتش الإرادة هذه ونريد أن نمنى على الذين نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض المستضعفين اللي انت شايفهم في زوايا ملجحين ومحدش يسأل عنهم انا واثق ان كلمة الله ستأتي لا ينتفضون انتفاضة هبل ان احنا نقوم بعض ونشتم بعض ولا احياء الله في ضمير الانسان جعل الانسان يرقب ربه ولا يخشاه جعل الانسان ينشد رضاه ويطلب عزته منه وانا كثيرا ما ضربت لك مثل. بما وقع في الخندق وأنت تحفظ عندما جاء إلى المدينة جهة 13 ألف فقط من منطقة الحجاز وحدها قفار قريش ولم الأحباش ولم ولم ولم وريحين لرسول الله في المدينة المنورة يخلصون ونضم إليهم نجد ونضم إليهم اليهود من داخل المدينة وانضم إليهم المنافقين أظن في حصار أشد من كده تعداد المسلمين كله رجال ونساء وأطفال 3000 أما الغير فقلت لك القوة كل اللي حدث أن رجلا منا من فارس وأقولها ثاني من فارس حتى لا يضحك علينا بتمزيق أنفسنا سلمان الفارسي منا قال البيت وصاب بحفر خندق حفر الخندق الخندق ليس شيء بسيط اربعة متار ونص شغالين للنهار ولا قوت موجود ولا قوة موجودة ولا الالات اياها اللي ظهرت في ايام الندالة موجودة احفر الرسول كان يحفر في الخندق وبطنه مربوط بحجارة من الجوع ولكن ما قال للعدو تعالوا واستسلمنا انما حفر وحفر وحفر وعارف ان فيه رب سينجده وانهم اخلطوا له والغريب ان الواقع هذه خطب بها المؤمنين الى قيام الساعة لأن انا اذكر مرة قلت ان طلابنا يفهموا قلت والله العظيم ما اقول من المخاطب بقوله يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم فيقول الذي يجيب اللي مع الرسول ويسكت لعطله صفر اللي مع الرسول العرف شاف اللي حصل انه يخاطبنا نحن يخاطبنا انكم انتو الريح والجنود موجود والارض اللي حملاكم ممكن تخسف بيكم والعدو المتصلط عليكم ان كان كبيرا في نظركم ليس كبيرا عند الله ونعم الله في أيديكم لا تعد ولا تحصى فيما استعملتموها جاءتكم من عند الله فيعبد بها غير الله هناك أمور قادم رمضان نصارح بعض مصارحة الكرام ما بعض بعض مصارحة الأمداد أنا قلت عمل, عمل عمل أنا من كم يوم لبلدنا قلت لهم موائد الرحمن لا أطيقها اللي بتفرشولي والناس تبعد انا عايز لجمة العيش تروح للعفيف في بيته يسعى اليه لما ما وعد الرحمة حط حط حط وابعد انا في قناة بلدنا قومت قلت هذا قلت ما تحولوشي تحولولنا العملية المظهرية الاعفاء الكرام اللي يستحوا يسألوا يروح لهم لحد بيتهم وعندنا من نعم الله ما يكفينا ويفيض إلى غيرنا واحنا أمة بتنجد غيرها طوال حياتها وإن أحنوا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قد رمضان جاي ماذا سنفعل؟ وماذا عن وسائل الإعلام التي ضخت المسرسلات؟ أما وسائل الإعلام فما تقوله أنا أوافد معك فأكتر من له إحنا عندنا كم قناة الآن؟ مئات القنوات. بنعمل بهيه؟ السادة الأمة. طيب ده يا ليك؟ السؤال الفضيلة. السؤال لا يا ليك. وعلى كل بيت من البيوت وإحنا كلنا أولاد بيوت صغرت أو كبرت إنه كل واحد يضرب على يد الفاسد منهم. ما يتشي ما يجيش واحد من عندكم يكون معه مليارات ويعمل محطة يعلم الناس الوساخة. ولا من عندكم كمان ولا من عندنا ولا يعملنا ولا من اي مكان ولا من اي مكان ليه لان يا بيوت حرمة تكلموني عن المرأة اللك اللي كتب فيها بقى احنا نحاسب عن المرأة المرأة اللي وقت عزتها وكرامتها ومجدها وشرفها في دينها نخاطب نحن المرأة عندكم مظلومة المرأة عندنا ليست فازدة المرأة عندنا بنت واخت وزوجة وام وشرف وعرق من يريدها لغير ذلك يروح عند امه وانا بقولها بشتائم اه يروح عند امه لان احنا ضياء المرأة عندنا معناه ضياء الشرف كله وهي اللي بتطلع لنا الرجال هي اللي طلعت عمر وابو بكر وخالد محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه يتيم وما رؤي من هؤلاء جميعا تنكس الرأس أبدا إنما تطلع هالي هم هم هم هم هم هم هم وأنا والله أعرف أن مجتمعنا الإسلامي مليء بالفضليات ومليء بالفضلاء إلا أنهم مش عارفين الشارع اللي يمشوا فيه لأن الشارع مواسخة ما تقول لأصحاب رؤوس الأموال من أصحاب الإعلام يضخ ضخ هذه المسلسلات والبرامج الهابطة للمسلمين مسؤولين وقلنا مرارا مسؤولين أنا من كميون كنت مع عن سيناء سيناء صحيح ملكنا نحن بلدنا ولكن أراها للمسلمين فيها كان واقف معي عالم من العلماء الكبار وكفين على ضفة القناة الصحراء للصحراء باكي قال لي يا فلان والله العظيم الصحراء دي فيها نور قلت والله العظيم فيها نور رسالات الأنبياء جميعا جتنا منها وأنا من أيام كنت أقرأ في سورة القصص ومضيت لحد ما موسى راح عند شعيب عليه السلام وزوجوا بنته لأن اتفقوا على ان 8 حجد تمهم العشرة انكحك انك احد ابنتين على ان تأجرني 8 حجد في رجوعه في الطريق بعد ما تم العشرة عايز يرجع بلده بلده مصر وانا مرة تاني بلده مصر وهو في الطريق ليه نار مولعة نجل اهله امكسه هنا لما شوف راح الى النار لجهة سهلة نادى ربه وألقى إليه برسالة ليعود بها إلى مصر ليقابل مين يقابل من يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري قال إنه أنا خاف كان معها بعدما طلب أن يكون معه أخوه هارون منضم لي إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطاف قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى الله الذي يسمع ويرغب عنا الله يقف عليه ما نحن فيه في لماذا نحن نحاول ان نبعد عن انفسنا صميم القضية ونعيش في شكليات نكلم بعض زي الطرشان هي الاسلام متوقف على ايه متوقف على ان يرى يرى الله منا صدق عزيمتنا وانا قلت لك 24 ساعة اجلل في لحظة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ويخاطب الأسرى وهم في حال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم لازم نر الله من أنفسنا أولا أننا نريد الصدق معه فرار إلى الله قبل ما يجي الأجل ونتلف في الكفنة والكفن والله لن يعفى منه احد وحينزل حيدوب في الارض تماما روح انت احفر حفرة واحد مات من عشرين سنة وشوف بقي فيه ايه وهذا ما نظن واعظ بيقوله العفر الريف ده كلام الله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون لا يمكن لشيء من هذا يتخلف إذا نحن في حاجة إلى رمضان القادم ونحن في حاجة للقرآن الذي وصف به رمضان ورمضان والقرآن كلاهما يأتي شافعا بين يدي الله يشفعاني فيشفعان القرآن يقول والله أنا سهرت الليل وعمل بيه والصوم يقول والله أنا حرمت الطعام والشوفان يشفعاني فيشفعاني فهل نحن نستقبل رمضان بما يجب أن نستقبله؟ ولا يرى فينا الفاطر؟ ولا أحد يقول له أنت بتعملين؟ في رمضان؟ ولا يرى منا من من يأكل في رمضان؟ ها؟ ألسنا أمه مسؤول بعض عن بعض؟ أترضى أنت إن قطعة منك أنت حد يأخذها يقول لك هروح أكضي بيها؟ مشوار وجبها لك يخذ إيدك بارك الله لك في يدك يخذها وأقول لك الله حدي عند البقال حتشتري حاجة وتيجي حترجع لك سليمة طبعاً. لماذا نو متذق ولمصلحة من لو ولمصلحة من نقسم إلى معتدلين و... مم مم مم مم مم مم مم مم. هل إحنا ها؟ من هو صاحب, المصلحة؟ صاحب المصلحة اللي اللي من هو الكبير هو البيه, الكبير. البيه الكبير اللي هو الان يملك, يملك قوة النداء له مش حلف ولا دور انا بسمي سلاح الحرب الان سلاح النداء له عارف ليه جميلة. تحط زرين تلاتة وتروح عامل كده والصاروخ اللي طالح يموت مين يموت طفل يهدم بيه يدمر هلاك حرب الشجاعة كانت يوم كان أسلافك الكرام يواجه الخصم خصمه ولا يمكن لسيف أن يرفع إلا على عدو أما المرة زنبه إيه والرضيع زنبه إيه وأسلحة الندالة معلم الناس الآن اشتري أسلحة روح لك كم مئة مليار وهات الأسلحة تعمل بهيه تحطها اركب واضرب اضرب مين يا هذا ده اللي بيد ده أخوك إن ما كانش أخوك في الدين أخوك في الإنسانية إنا خلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أسلحة الندالة ملأت أيدي الناس وأنا أصر أصر على أن أقول أسلحة الندالة السلح الشجاعة اللي كان بيشيله خالي دعوا يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيرفع السيف اللي قدامه مرة ما يليق لسيف يحمله بطل مؤمن يضرب امرأة وما رأيناهم أبدا لا تقتلوا طفلا لا تقطعوا شجرة لا تتعرضوا لمتعبد في صومعته أما أسلحة الندالة بتفرق بين بيت وبيت ولا يضرب واشتري ويدفع ودي مليارات، عيب. عيب عيب ده ده حيخلينا نتعرض كلنا لعذاب الله إلا نكف عما يجب أن نكف عنه ونقبل على ما يجب أن نقبل عليه ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق هذا ألا يسعى المسلمين فضيز الشيخ هذا يسعى المسلمين أن يكونوا متحدين متآلفين رغم هذه الخلافات انا قلت لك والله فاربع وعشرين ساعة ازاي يعني تعال نعمل مؤتمر واعتبر ان انا وانت رئيس أحب ولا أحب رضيت ولا رضيت. رضيت خليك رئيس أحب. وانا رئيس ما جيش اعمل لك كده. ما اخي حطي لك فيه دي اخي دي اخي خلينا نتعاون وناخد بعض والعظم يا اخي لمعظم الاتجمعنات اللي رأيناها بعينينا رأينا نفوس متنافرة. طيب إذا كان معظم هؤلاء كم لا يحكمون بما أنزل الله؟ والله ربنا شوف يهديهم أو أو يخذهم ويدين غيرهم طيب يعني أهل أهل هذا؟ هل... أنا فعلًا بقولها من قلبي والله ولا يزعلوشهم ولسبب يهديهم أو يخذهم. لسبب لا يصلحون أبدًا لحكم بلادهم إلا إذا اتلفوا جميعا على قلب رجل واحد. لأن احنا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة والرسول شبه أنفسنا وعلى فكرة في حاجة تانية وعلى السفن هقول على السفينة شبهنا بالراكبين في سفينة واحدة نقول يا دول السفن الكلام عنها السفينة الواحدة بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها اللي أعلاها اللي هم الحكام واللي أسفلها اللي تحت عادة الأمور ترتيب الأمور كده فصار الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم لأنه ما ياخدش مية قالوا إحنا طيب وليه نطلع نحفر مكاننا ده اللي إحنا قاعدين فيه والمية تحتينه ونشرب قال الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الأفعال الفردية أو الأفعال الفردية دوليا عامل كل واحد دولة مجاسها خمس تشوار ورئيس دولة احفر يحفر. قال فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا تركوهم هلكوا هلكوا جميعا أضرب مثل ولا أسيء أضرب مثل أضرب كم من عنطر طلع من عندك فخرب البلد العنطرية الفارغة إلى مأدت ما احتلال إلى ما أديت ومش هتكلم لأن اللي مات في في رعاية الله يغفر ربنا للجميع لماذا أمتنا تركت لهؤلاء أن يستبدوا بمقدرات أمتهم حتى جاء الخطر على الأمة كلها؟ إذن تتكلم عن الشعوب الآن؟ الشعوب... الشعوب تحمل وزر كبير وأنا قلت لك مرة يا ريت أتذكر والله بين عليه مش هتذكره. اللي قلت لك عليه اللي كان في مصر عندنا اللي كان شيخ لازهر اسمه لا أنا اتذكر اسمه وياك واحد يتصل بي ايوه الرجل اللي جه يوم من الاجيام وقال للمماليك انتوا لازم تتباعوا لانكم ملك لهذا الشعب وان ما كنتش تتباعوا حسب البلد ايه الغه العنتريه بتاعتنا الفارغه قال لهم ها راح سايبها طلعت الشعب كله وراها قالوا صنعنا طاعه ايه يا العز دي تحسب لك العز ابن عبد السلام احنا عايزين العز اللي يعرف باني علو مكانته مش في منصب يعطاه انما في صدق يتبعه وحق يؤمن به ممكن ممكن, ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن الكفير تعرفه يريد انا عايز عدد كبير منهم يقدم استقالته لربه استقالته يعرف ان شعبه كرهه يقول له يا رب اعذر اليك وانه استقالته وحتلج من أولادنا أولاد المسلمين قوات وانتو عايزين تعملهم قوات بعد ما يبلغ تسعين سنة ده الرسول كان بيعمل قائد وهو سبعتاشر سنة ده أسامة ابن زيد وهو بيقود جيش كان سبعتاشر سنة اللي شاقوا يروحوا ومش هنستغنى عن خدماتهم حننطلب مشورتهم ونسمع كلامهم ونكرم ونكرم كبارهم ونعطيهم مهجة نفوسنا لكي ترى أمتنا أمة مساندة إننا أنت جاعد على الكرسي وبقول لك خربتها وقاعد قاعد ليه طيب إذن هذا حل من الحلول هذا حل أصيل حل وترى أنت والرسول قال للراجل قال له هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى يهدى لك ماذا عن العلماء العلماء أولاً العلماء أولا قلت بأنهم لم يجدوا الطريق إلى العدم مسدود من سده سد وسائل أمننا في جميع بلادنا العربية الأمن ما هواش مزود مع العلم أقسم بالله فيهم فضلاء من خيرة الفضلاء إنما ما هواش مزود بما يجب ان يكون انت تجيب لي تقرير ده كلمة عمين وشيري بمعامين واتجيب لي تقرير مشا يمين ولا شمال تاخد بلدك معي أيوة. ما هكذا يا اخي تعيش الامم الامن مهمته حراسة امن بلده من ان ينال العدو منها مهمته خدمة بلده اذا كيف نلم الامة تحت هذا الشعار نقول للعالم الذي لا رمضان اه جاي واستحلفهم بالله جميعا أن, أن, ان يستحضروا ان رمضان ما يروحش عند الله شاهد عليهم رمضان هو حيشهد هو حيحضر ويشهد وعندما يزيبنا شهادة كيف وجدت وجدتهم هم, هم, هم ماذا تنصح الشعوب بهذا انه الشعوب عيب انها تكون شعوب منتظر الكلى والعشب عيب عيب انا قلت لك الخندق كانت طفلة صغيرة جاية كده جاية حاملة في في حجرها تمر كده كده شافها الرسول صلى الله عليه وسلم قال قالها تعالي قلت له امي بعت معاي هذا الطمر الطمر حفنة كده لخالي ابن رواحة وفلان جاله طب حطيهم البيوت حتى الطعام ما كانش موجود ولما حوصلوا المسلمين في الشعب اللي انت عارفه ثلاث سنين ما قالوش الحاجينة يا قريش كفرنا احنا بنقول للعدو كفرنا احنا بنقول لا لأعدانة كفرنا كفاية وهذا من أتعص ما نعيش فيه إحنا معاكم معهم على إيه الظلم الواقع والاستبداد الآن يرضى به أي إنسان عنده كرامة لماذا لا تعز أمتنا بنعم الله لها وبروابطها وبدينها وبالكتاب الذي حفظ من أجلها لا إحنا اركبوا روح وتيجي المرسلة سفيرة من هنا أو هناك يا سلام يا سلام تهز لها السيوف اقول اقول اقول ولا احنا خلاص انتهينا تيجي اللي ييجي نقول له تعالى وعملها والله الرجل الكريم الحر فيصل في واللي جاله كسنجر اللي هو, هو, هو, هو, هو. وقال له كلمتين نقول له احنا بنعيش على التمر واللبن نرجع ليهم أما البترول يغور ويغور الجبي لأنه كان شعر بكرامه ولذلك المهت لقي الله هو مرضي عنه وأنا عندما أقوله لا أريد النيل من غيره على الإطلاق كلنا أمة وحدة وإحنا مسؤولين كلنا ولازم نترابط مع ما فينا من معاصي نترابط كعالم علامة فضيلة الشيخ لو أنك أمام عالم وحاكم لهم من المسؤولية قدر فماذا ستقول لهم بالكلمة الحسنة وبالكلمة اللينة التي عاهدناها أنا قلت الكلمة اللي بقوله كلام لين وإن بدا صوتي طبعا. نجدي صعيدي أمام عالم وحاكم أقول لهم أنت كحاكم مرحبا وأدعو لك أن تمثل في حكمك مرضات ربك وقل للعالم يا أيها العالم زادك من كتاب ربك احذر ان تتعمد المخالفة احذر أن, تكون, ان تقول كلمة تجامل بها وتنافق قل الكلمة التي ينتفع بها من من يسمعها يرتدع عن ظلم يرتدع عن ظلمه ويعدل. ان انت قلتها تكون عادم ما قلتها اشتب حد يفسر قال له ما شيرك كما قلت المشاهدين يا فأم. والله ما يفهمينها. أنا حفيداتي يقولوا لي فهمينها ما حا... نحتاج. قبيلة الشيخ. رحم الله أيضا. إحنا سعداء بمجيئك وبحلقاتك الصريحة وراء مغزنياتك. الله يكتب على رأسي. يرد كل اللي يقدم. كنا مع قبيلة الشيخ العلاوة محمد محمد راوي البحوث مجمع البصوث العلمية في القاهرة. اسمكم جميعنا يهلا حبيبة شكره. واستردعكم الله الذي لا تضيع وتعيره السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور عبد الله هل تظن أن أصدر سبعين مليون أمريكي يدينون بمذهب اسمه المذهب الإنجلي لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ودعوا أهل السياسة للسياسة وملعون من ساسة ويسوس وسائس تسعين في المية يتمنوا يتمنوا أن يظهر قائم ليموت على اعتاب بيت المقص الذي أدى الدور هو الذي وقف وقال لا أن مصر أمة فرعونية ويجب أن نحي الحضارة الفرعونية كيف صلاح الأمري